بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا عاميه تسقى من عين آنية ليس لهم طعام الا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجود يومئذ اذن ناعما لسقيها راضيا في جنات عاليا لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة واكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبتوسة افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت فذكر انما انت مذكّر